116. وهل أتاك حديث موسى إِذْ إذ رآ نارا فقال لأهلهم إِنِّي إني آلست نارا 118. لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَأَخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدِّسِ قَوَى وَأَنَا فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّي أَنَا مُلْلَاهُ لَا إِلَهَ إِلَّا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 فرجعناك إلى أمك كي تقرعينها ولا تحزن وقَتَلْتَ نَفْسًا فنَجَيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وفَتَنَكَ فُتُونَا فَلَا بِثَسْنِي نَفِي أَهْلِ مَدِينَةٍ ثُمَّ جَاءَتْ عَلَى قَدَرِهِ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 124. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتا كلوا وارعوا أنعامكم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 وواعدناكم جانب الطور الايمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تقروا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحل عليه غضبي فقد هوى وانني لغفار لما تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدا وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي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 فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ أَفَلَا يَرَوْنَ أَن لَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ به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 119. يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولنها ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وعجل مسمى فاصبر على ما يقولون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 ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه وَلَمْ تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أَرْسَلْتَ إلينا رسولا فنتبع آيَاتِكَ من قبل أَنْ نذل ونخزى قُلْ كل